بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن بافق يخرج من بيت يوم تبلا السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمِهِ